surah al-fajr artinya waktu fajar terdiri dari 30 ayat a'udzu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال ون عشر والشفع والوتر Wal leyl iza yasr Hel fi ذalika qasamu l'di hijir Alam taro keif fa'al rabbuk إرمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وَفِي رَاعُونَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِم رَّبُّكَ صَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ وُفِئَ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بلا تكرمون Walau tak habdun atas makanan miskin, dan tak kau و تحبون المال حبا جمدا كلا إذا تكنتي الأرض تكنت وك والملك صفات صفات وجيء يوم إذن بجهنم يوم إذن كر الإنسان وأن له ذكر، يقول يا ليتني قد أمط لي حياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوسيق وثاقه أحد يا أية صل مطمئنا إرجع إلى ربك راضيا مرضيا فادخلي في عبادي. وادخلي جنتي